يا بخت منه في حرم ربه يطوف يقرأ كتاب الله يورد بلذكار وليا جلس وسط الصحن قاصر الشوف ما يغبط التجار في بيع ويجار بس البلاء لا صد ضايق ومكتوف ما في يدينك غير تقليب متقوق متقوقع وشط حزن عايش ظروف بردان ومهموم ومغموم ومحتار كل ما ذكرت من العرب عايش عزوف تثور في صدري براكين وعصار وثل العجب لا صار به علم معروف والبعض في غيه يفرق ويختار والناس في دنياهم مشكال وصنوف ناس انتخاف الله بالسر وجهار وناس على ما قيل يا شيخة ملقوف يمناه تمبش بالغلط يده صار يكذب يرفع لك مواثيق وحلوف لا فكر بجنة ولا فكر بنار الغلم شح وشمسنا صابها كسوف هذا نذرن كان تسمع للنذار اليامة العيشة على هز ودفوف حتى الشوارع تشتكي ضيم فجار قال ايش كان عشق موليف وطيوف مسكين يلي ينضح بوجهها العار البنت لو تلبس على الجال نفنوف يجي لها متشدده بنت لحرار الجنز ماضة والصدر صار مكشوف حال النساء يا شيخ له انكار العرب تكتب عزها رمز وحروف بس المعاني عايشة ذل وصغار تكفون نبغي توبة مالها نكوف على الولي يطرح لنا حملة لوزار علّلولي يمن قلوبن بها خوف تصفص سما شيخ من لك دار يا رب ترحم حالنا لاننا ضعوف اطلب تجلي الهم وتلا